الحمد لله وقفة والصلاة على عائلات الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان الى ومدين اما بعد ما نازلنا مع اللقاءات المثمات به الوصول الى الاصول من علم الاصول وتوقفنا عند باب المجمل والمبين لكن احنا ان شاء الله سنخالف في الترتيب يعني سنقدم الظاهر والمؤول ثم بعد ذلك المجمل والمبين لكن في بدل الامر اللفظ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 وهو ما يفيد معناه بنفسه ما يفيد معناه بنفسه يعني انت بفهم معناه من خلال النفس اللفظ طيب يبقى بنقول بقى اللفظ ان كان لا يحتمله إلا معنى واحدا ده اسمه ايه نص ان كان يحتمله معنى آخر سننظر بقى للمعنى الآخر بقى عزدان ان كان يبقى أنا أقول ايه ان كان يدل على معنى واحد ده اسمه نص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 عزيه انت كده اولت معنى الكلمة ايه دليلك عدت اول ده عزيه يبقى ان كان هيجيب معنى للكلمة ان كان سيأتي بمعنى للكلمة خلاف الظاهر ده بيسمي العلماء الايه المؤول عشان كيح النهاردة بنكلم على دلالة اللفظ على المعنى مش هيطلع عن الخمسة دول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 في كل المعاني لها سواء زي كده القرق والمطلقات يتربصنا بأنفسينا ثلاثة كروء كلمة القرق إما أن يكون معناها الحيض أو أما أن يكون معناها الطب عشان أقول دي أو دي لا كلا المعنين محتمز فده بيسميه العلماء مجمل فإن بين يبقى بيسميه مبيين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 ده هنا النبي كان في صلاتات جهريه عشان ما تجيش تقول لي لا هو ركنه السريه الجهرية لا فانا بقول له لا ده انا معايا نص في المساله هنا ايه هي الصلاه الايه صلاه الفاز فكلمه نص دي يعني انا بقول لك انا معايا نص ملوش غير معنى واحد ان انت تقرا الفاتحه في الصلاه الجهريه ومن باب اولى في الصلاه ايه السريه وصل كده ومش من باب اولى فقط لكن ايضا من باب دلاله الكلام لا صلاه لمن لم يقرا بام القران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 الظاهر لغة الواضح والبين والصلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره يبقى في ايه؟ في احتمال لا معنى أخ الأسد ممكن يكون لها معنى تاني لهو راشد الشجاع معنى ازاي؟ مثال قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهراء من المراز بالوضوء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 ولانه احوط وابرا للذمه واقوى في التعبد والانقياد يبقى قال ايه العمل بالضوابط ده واجب طيب ليه لانه طريقه السلف ما كانوا يذهبون إلى المعنى البعيد ويتركون المعنى الايه القريب كذلك احوط وابرا للذمه لما يحاسب المرء امام المولى عز وجل المولى عز وجل لم يامرنا إلا بالأمو بإلا بإيه؟ بالأمور الظاهرة أما الضواطن لابد لها من أدلة وأقوى في التعبذ والمقياد قال تعريف المؤول يبقى إحنا كده عرفنا لإيه الظاهر الظاهر ده إيه مادلة بنفسي على معنى مادلة ما بنفسي على معنى إيه؟ راجح مع احتمال إيه احتمال الغير ده اسمه إيه مرجوح ماش كده أما المؤول لغة من الأول بثكون الواو وهو الرجوع والصلاحً ما حمل لطباه على المعنى المرجوح ما حمل لطباه على المعنى على المعنى المرجوح طيب المعنى ده ليس لمشтрلاه المعنى اللي كان عند الثالث معنى التأويل عند الثالث التأويل حصاً له ثلاثة معانف معنيان عند الثلاث. ومعنى عند المتأخرين من الأصوليين. معنى زي المعنى اللي كانت عند الثلاث أول هذه المعانى احنا قلنا معنياي. المعنى الاول معنى التفسير. تجد ان الطبري في تفسيره يقول ايه؟ وتأويل قوله تعالى كذا كذا. تأويل معنى ايه؟ وتفسير قوله تعالى كيت وكيت. معنى؟ وهذا هو المقصود في قول النبي yeah shall I peace be with high Allah yes said عندما دعو ابن عباس اللهم فقهه في الدين التأويل وعلمه التأويل يعني لا هنا معنى وعلمه التأويل علمه التفسير عزيز جيد ده المعنى الأول المعنى الثاني التأويل هو الوقوع هو الامتفاذ عزيز يعني ايه الكلام ده المعنى الثاني ده ربما عند الثلاث معنى التأويل ده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 كيف أذهب وأسأل جدران القرية معي لكن ما يدل عليه الدليل هو أن الجدران لا تنطق فلا يصح أن أسألها أن المعنى المقصود وأسأل أهل القرية إيبا أنا كده ذهبت إلى معنى بعيد ليه عندي دليل صح وإن كان بعض أهل العلم قال في هذه الآية ليس هذا المقصود إنما المقصود من قولي تعالى واسأل القرية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 إن كان عندي دليل لكنه لا يدل على ما أرمي عليه فهذا يسمى إيه خطأ في الاجتهاد كمن يقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صنع التلميذي أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل فهو يقول إيه المرأة هنا معناها الصغيرة أي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المرأة الصغيرة التي لم تبلغ لو أنكحت نفسها تزوجت بغير ولي فنكحها أباطل فاحنا بنقوله طيب منين ان انت اختصرت تلمة المرأة على الصغيرة دون البالغة البكر أو البالغة غير البكر الثيب فمعندوش دليل هنا لكن هو عنده اجتهاد لكنه أخطى في في الاجتهاد القسم الثالث ذا ان يذهب الى المعنى البعيد معي ازاي او الى معنى خلاف الظاهر دون دليل يدل على ذلك فهذا لعب او تحريف كقول الشيع مثلا في قول المولى عز وجل ان الله يأمركم ان تسبحوا بقرة هي عائشة تبدو من الكلام تأصد ما هذا الا لعب وتحريف للكلام عن مواضعه ثبت يدها هذا التثنيه هذه تثنيه لأبي بكر وعمر من اين معايا يبقى هذا تحريف تحريف للكلام عن موضعيه واضح يبقى انا اعد كم قسم ثلاثه القسم الاول ك تسال القريه قسم ثاني بغير غير دليل والنبي دليل ظنه المجتهد دليلا ك فهمت في طول النبي فصلنا اي يوم امراه لك حدث ايوم امراه لك حدث اياتي منقول الصغير اي نعم طيب معنى ثالث او القسم الثالث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 قال المجمل والمبين إيبه إحنا كده أرفنا النص أرفنا الظاهر اللي بعديه في القوة ده إيه المجمل قال المجمل لغة المبهم والمجموع والصلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعينه أو بيان صفته أو مقداره يبقى احنا بنقول ده اخوانا المجمل ده ايه يعجز بنفسه عن الوصول الى المعنى المراد لو تنكني جمد قول الله تعالى ورخيم الطلاق ازا يطلق مش هاوس قول حاجة فهو عاجز عن ان يصل الى المعنى بنفسه لابد من حاجة ايه تبينه وقاته الزكاة طب اطلع ايه طب اطلع كان طب اطلع من ايه تتبادل مين فانا محتاج الى نص اخر ليبين هذا معا ازاي؟ عشان كده قال ما يتوقف فهم المراضي منه على غيره إما في تعيينه كقوله وقاته الزكاة تعي... تعيينه أطلع من أني أصناق هل لو أنا معي أخذ رواب وأطلع عليها الزكاة طيب عندي برتقال طيب عندي تجارة بتجر في الجبن معا ازاي؟ يبقى وأطلع بإيه؟ معا ازاي؟ قالا او بيان صفته واقيم الصلاة اصلي ازاي واقيم الصلاة اصلي ركعتين ثلاثة طب لو اصلي ركعتين ثلاثة اصلي ركعة ازاي قال او مقداره اما في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فان القرأة لفظ مشترك بين الحيض والطهري يحتاج في تعيين أحدهما فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة إذا رأت الدم الذي يشبه دم الحيض لتجلس أقراءها يبقى سمى الحيض هنا بإيه عشان كده بنقول والأقرب في معنى القرد هو الإيه هو الحيض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 في بيان مقداره قوله تعالى وآث الزكاة فإن مقدار الزكاة الوازبة مجهول يحتاج إلى بيانه كلام ده صعب يا خلنا صعب واضح الكلام واضح واضح الكلام طيب إبادة المجمع وإننا عايزين نفهم معناه عن طريق إيه غيره يجي بقى المبين يكشف الكلام ده كله المبين ده معنى ايه لغة المظهر والموضح اصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيه يبقى عشان يقول لك إيه؟ هذا مبين يعني ايه مبين يعني هو واضح اما ان يكون واضحا باصل واضح او بعدما بينا يعني ايه باصله ابعث يعني زي نقول لك ايه الغضب هذا انسان غاضب فانت تقول له غضب قلق الله احمرار في الوجه وانتفاخ في الاوداج وانتفاش في الوجه وغليان في دم القلب اقول بس ده ده اثار الغضب الواحد لما بيغضب بيحصل له كلام لكن معنى الغضب ايه هو, هو كده يبقى بنقول له هذه الكلمة يعلم معناها بأصل وضعها لا تحتاج إلى أصلا إيه تبين هي أول ما تنفع تعرفها السماء زرقاء مثل لونها وبعدين لونها ده يعني برضه السماء دي الحاجة اللي فوق يعني أقول لك يعني إيه السماء فتقول لي السماء المحبة هي ميل الانسان الى غيره ده, ده اطر المحبة ان يميل الى غير فيه في كلمات يعلم معناها باصل وابعها يعني ايه اصل وابعها يعني اول ما تنطق بها يفهم معناها كالعدل والظلم والغضب والمحبة والسماء والارض والجبال يبقى كل ذي مبينة به باصل وابعها قال او بعد التبين طيب نقرأ كلام الشيخ يقول مثال ما يفهم المراد منه ان باصل الوضع مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع لفظ سماء ارض جبل عدل ظلم صدق هذه الكلمات ونحوها مفهومة باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناه ومثال ما يفهم المراد منه بعد التديين قوله تعالى وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل لكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد الإيث ما معنى كلمة المبين الشارع أو الدليل عزيزي يبقى لما أقول مثلا إيه واقيم الصلاه هذه بيناها نبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يبقى الدليل ده اسمه ايه المبين ونكون تقصد يعني السخص المبين يبقى ده اما رب العالمين بيانه في نص آخر وإما النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين انت ما كنتش عارف هو مش عارف انت مش عارف ما يوم الدين ده تحتاج إلى تبيين فالله عز وجل يضيّن إيه, إيه يوم الدين ده يوم الله تملكه نفسه من نفسه شيء عزيزي وهكذا القارعة وما القارعة ما شاء إيه القارعة دي فيه يقول لك بقى إيه يصف عزيزي وهكذا وما أدراك ما الحطن ف... ودي فائدة من حواش الكلام إن كل آية المولى عز وجل قال فيها وما أدراك فقد بيّنها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 ورد علي لصف المجمل انا مش عارف معناه لكن لابد ان انا اعتقد ايه ان انا لو عرقته نفدته بديه عقيدة انت احنا مثلا في صفات المولى عز وجل نكيفه الايش نك... نفوض نفوض الايش نفوض الكيفية صح؟ يعني مثلا ايه وهو التميوة البصير احنا عارفين معنى الايه إيه بأحنا لا نفوّب المعنى لكن نفوض الإيه؟ لكن ما عطى فويضنا له كيفية إلا أننا نعتقد أن لله كيفية يسمع بها هذا اعتقادنا مع ذلك؟ مش معنى نحن بنفوّب الكيفية أنه حتى لا نعتقد أنه له كيفية لا نحن نعتقد أنه لها كيفية لكننا نجهل كنهاها نجهل وصفها نجهل كيفيتها ورح كذلك هنا المجمل هذا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 يبقى تأخير البيان هذا لا يجوز إلا إذا كان ليه لحكمة معايز ازاي؟ طيب دي الجملة دي مفهومة دليلها مفهوم عشان ما جيش تضطر قاعدة وإنت مش في ديك الدليل معايز ازاي كده دائما قد تسمع من كيسير من الإخوة يعني قالك إيه إذا وجد الاحتماله بطل الاستدلاله كل ما تقالك إذا وجد الاحتماله بطل الاستدلاله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 نعم يا جود ما صارت بين المسألتين المسألة الثانية تأخير البيان عن وقت الخفاض المولى عبدالجل يقول فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه يبقى مش من أول الخفاض بياني المعنى معاني شاوه بل ايه شواء نعم نعم بعد ربع ساعة يبقى هنا ايه تأخير البيانة عن وقت الإيه؟ الخطاب يبقى المولى عز وجل فاتبع قرآنه ثم إلنا علينا بيانة ثم للتراخي فدلت على تراخي البيانة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 وهي يكون وكذلك فإن كثيرا من النصوص العامة ورد بخصيصها بعدها فيما ثقت السماء العشر معايا كده طيب ما هو مش على إطلاقه جه بعد كده النبي صحيح ما لإيه يبقى دين فيما ثقت السماء العشر بعدها ولا أه وهذا الكلام الذي ذكره بعد ذلك خصص لإيه الكلام اللاحق وللأ وصلت لكن الشاب يعني ما يعنينا هنا هو إيه؟ قاعدة لا يجوز في أخير البيان عن وقت الحاجة وهذه قد عرفناها <تصفيق> هذا لفظ مجمل ورد بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف فؤات الزكاة لفظ مجمل ورد بيانه في والسنة في الكتاب والسنة الكتاب ورد فيه إنما الصدقات لمن يبقى أصناف الزكاء أو الأصناف التي تخرج لها الزكاء ورد فيه كتاب نول عز وجل قال وبيانه صلى الله عليه وسلم يبدأ يكلم على طرق بيانه يبدأ يكلم كيف كان النبي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 قيامه بفعل المناسك امام الصحابه تبيانا لقوله تعالى ولي لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال ليقود عني مناسككم ثم بيانه بالقول والفعل كما في الصلاه بيانا لقوله تعالى واقيموا الصلاه بينها بقوله لما قال للمصلي في صلاته انه لا تتم صلاه احدكم حتى يتوضا ثم يستقبل القبلة فيكبر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 كانت الاول عصبه كامله وبعد كده اتغيروا نفترض مثلا عاي زي وكما سالتني معنى الذباب ده اللي بيقلق طيب اف معناه ما راجه ما على معنا ايه راجحا كقوله الاسد مثلا توظهم من النار. من النار توظهم ان قام لكن الاقرب الاقرب حكم الظاهري وجوب العمل ب المجمل ما يتوقف فهم المراد منه اما في تعينه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 يعني احنا لنفجع معنى مرجوع لنعم الحمل اللفظوه على المعنى المرجوع, على المعنى المرجوع. المرجوع. طيب احنا قلنا المؤول هذا ان كان بدليل فهو معنى ايه صحيح. صحيح وان كان بغير دليل فان كان بدليل ظنه الصارف دليلا فهو اجتهاد اخطأ فيه صحيح كده يبقى احنا حرجنا في الناية بالتأويل فاسد وبتأويل ايه صحيح والتاويل الفاسد ده اما ان يتم بقى خطب للشهاد او تحريف او ايه او لا عرض وصل كده كلهم كل نفس اذا كان اذا نفسه. كان النص قابلا للنسخ فانا بعده اولى منه عايز جاي ممكن انا المولى عز وجل ياتي بلفظ مجمل لا يعلم معناه ثم بينا